فإذا استويت أنت وَمَنْ مَعكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلِ لِي مُنْزَلًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُزْلِيدِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِبٍ ثُمَّ أَشْأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخْرِيبٍ فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ منكم قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم 117. ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون 118. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون 119. أنكم إذا 117. وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون 118. هيهات هيهات لما توعدون 119. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين